إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويطدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ورحميك ورحميك ورحميك ورحميك ورحميك ورحميك فهل أنتم منتبون